لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعم كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراه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 وَذْكُرُونِ يَعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إخْوَانًا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاءٍ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُ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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يألونكم خبلا ود ما عنتم ود ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون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 وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ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 فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردكم على أعقابكم فتنقلب خاسرين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 فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيلنا وقاتلوا وقتلوا لاكفرا عنهم سيئاتهم لاكفرا عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرننك تقلب الذين كفروا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 إن الله كان عليكم رقيباً وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبادل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كنحوة كبيرة وإن خفتم ألا تقصطوا في اليتامى فانكحو ما طاب لكم من النساء إثنا وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعذلو فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذَذِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةٍ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 فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين آباؤكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما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 واللذان ياتيانها منكم fa'aduhuuma fa'in tabawa wa asliha fa'iriddu anhumma inna allaha kana tawwaba rahima innamat tawbatu ala allahi lilladheena ya'maluna as-suu'a bi jahalatin thumma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 وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم